قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْمٍ وَثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا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 وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا كَمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ الْجِدَالِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ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 وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذَلِكَ خير لكم وأطهر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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم فلهم عذاب مهين اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم فلهم عذاب مهين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 يومَا يَبَعثُهُم الله م جًا فَيَحفونَ لَ فَيَحْلفونَ لَ كَمَا يَحِْفونَ لَكُمْ وَيَحْسَبونَ أنهُم على شَيْ أَل إِهُهُمكَذبون يَوْمَا يبَاسُهُمُ اللَّهُ جَمعَ فَيَحفونَ لَ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ على شَأْنٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ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 إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك, أولئك في الأذلين إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك, أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد دَ اللهَّه وَرَرسُولهُ وَلَكَوا وَلَوكَانوا أَبَ أَهُم أَو أَبَنَا أَهُم أَو إِخْوَانَهُم أَوْاشَتَهُم أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلوبِهِمإِمَانَ وَأَيَدَهُم وَإيَدَهُم بِروح منه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 لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۚ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أو ۚ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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ظَنّوا أنهم يخرجون وظَنّوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 تَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النار وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ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 لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُونَ كَيْ لَا يَكُونَ دُونَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ إِنْ كُنْتُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا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 لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ إِنَّ امْرَأَةً عَاكِفَةً فِي عَبْدِ اللَّهِ فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ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 ذ تَغونَ فَضلَم مِنَ اللَّهِ وَرِضوانَ وَيَ صُرُونَ اللهَّه وَرَسُلَ أُلَاائِكَهُ مُ الصادِقُ وََّذينَ تَبَوو أُدارَ وَالإمَانَ مِنْ قَدِلهِمْ يُحبّونَ مَنْهَا جَرَ إِلَيْهِم يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ ومن يوقش حنفه فالائكهم المفلحون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فالائكهم المفلحون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ معكم وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إِنَّ فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بينهم شديد تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ, ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولهم, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ, ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أمَ تَ لِ الشَّيقَانِ إذقالَالَ لِإِن سَانِكفُق فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِ بَر أُم مِن كَإِن أَخَافُ اللَّ قَالَ إِ بَرِي أُممِن كَإِن أَخَافُُ اللَّه رَبَّ الْ كَمَتَ لِ الشَّيقَانِ إذ قَالَ لِإِن سَانِكْفُر فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِ بَر أُ مِنْ كَإِن أَخَافُ اللَّ قَالَ إِ بَرِي أُمِن كَإِن أَخَافُ اللَّه رَبّ العالملَمِين فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا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 أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له في السماوات والارض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 ان كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رَبِّكُمْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَمَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءا وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ إِن يَسْقِطُ فُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ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 وَبد بَينناَا وَبَينَكُم العدَوَةُ وَالْبَغْضَ أأَبدًا حتىَ تُؤمنِنُ بالِالَّامِ وَوحدَ إِلَّا قَوْلَ إبَ رهِيمَ لِأَبهِ ل الصَّغْفَِّ لَ وَمَا أَمِْكُ لَكَ منِنَ اللهَّهِ مِن, الله من شيء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَذَكَرَ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا مُهَاجِرُونَ قَوْمَهُمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَثَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِللاا قَوْلَ إِبَره مَ لِأَبِيهِلَ أستَغْفَِّ لَك وَمَا أَمِْكُ لك مِن اللَّهِ مِن شَيير غَبنَا عَلَكَكَ وَكلنَا وَإِلَكَ أَنَبَنَا وَإِلَكَ المَصير غَد كَانَت لَُْ أُصوَةٌ حسَسنَةٌ فيِي إبَرهمَ وََّذينَ مَاهُ إذقالالوا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 وَبَدَا بَينناَا وَبَينَكُم العدَاوَةُ وَالبَغْضَ أأَبدًا حتىَ تُؤمنِنوا بالِالَّهِ وَوحدَ إِلَّا قَوْلَ إبَرهِ مَ لِأَبهِلَتَّغْفَِّ لََ وَمَا أَمْلِكُ لك مِنَ اللهَّهِ مِن شَيْه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 أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير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 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا نَهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ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 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فدايعهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا يسرقن ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك ولا يعصونك في معروف فتابعهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ مِنْ أَصْحَابِ يا ايها الذين امنوا لا تَتَوَلوا قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سبح لله في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لما ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كَبُرَ مَقَة عِندَ اللهَّهِ أَنْ تَقولوا ما لاَا تَفأَلون كَبُرَ مَقَ عِندَ اللهَّهِ أَنْ تَقولوا ما لاَا تَفأَلون إِ اللهَّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا كأنهم بنيان مرسوس إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم, صفا كأنهم بنيان مرسوس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 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 انفتروا على الله الكذب وهو يدعى الى لا يهدي القوم الظالمين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ نُورِهِ وَلَوْ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وََّذ أأَرْرسَن رَسُونهُ بالِالهداد الحَّ ل يظهِيرة ببهِرَهُعَ الدّ كُهِ وَلَكَرهَا المُشِكُونهَُّ أأَْرسَن رَسونهُ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم هل على تجاره تنجيكم من عذاب اليم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم هل الادنكم على تجاره تنجيكم من عذاب ال يا ايها الذين امنوا هل ادنكم على تجاره تنجيكم هل ادنكم على تجاره تنجيكم من عذاب ال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ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 كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ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 فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا انصر الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصر الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَإِنْ كَوا مِنْ قَدَلُ لَ فِيَ بَلَالِ مُبِينهَُّ بَعثَ فِي الأُمينَ رَسُولًا مِنْهُم يَطْلُ عَلَيهِم يَتْلُ عَلَيْهِم آياتاتِهِ وَيُزَكهِم وَيُعَِّمُهُمُكِتَابَ وَالْحِكمَةَ وَإِن كَُوا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 وَإِنْ كَوا مِنْ قَضَلُ لَِ مَطَلَالِم مُبِين وَآخَرينَ منِنهُم لَم مَا يَحَقُوبِِم وَهُوَ العزيزُ الْ الحَكين وَآخَرينَ مِنْهُم لَم ماَا يَْحَقُ بهِهِم وَوهوَ العززُ الحَكين وَآخَرينَ مِنْهُم لَم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 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, كمثل الحمار يحمل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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذِكْرِ الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين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 واللَّهُ يَعلَمُوا إكَ لَ رَسُولهُ واللَّهُ يَششهَدُ إمُنَافِقلَ لَكذِبون إِذَا جَ أَكَمُنَافِقُونَ قالوا نَشحَدُ إِكَ للَرَرسُول اللهَّهِ وَلَّهُ يَعلَمُ إِكَ لَرَسُولُ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 وقاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمَرُؤُؤٌ سَهْوًا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمَرُؤُؤٌ سَهْوًا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وهم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 يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الا العز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الا العز منها الا الذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم من ذكر الله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 ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا تلهكم اموالكم ولا أولادكم من ذكر الله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 فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ فَأَصَّدِّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْتَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أحدكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق وعكم من الصالحين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 والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض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 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بِمَا بما تعملون بصير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير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 وَصَوَّكمُمْ تَأَحْسَنَ صَكُمْ وَإلَهِ المصير خلَلَق السَّماواتِ وَالْأَررضَ بِحَبّ وَصََّكمُمْ تَأَحْسَ نَ صَكُمْ وَإلَهِ المصير يَععلم مَا في السماواتِ والالأَرض وَعلمُ ماَا تُصِونَ وَما تُعَِنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون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 وذلك على الله يسير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها النهر خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سيئاته ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع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 ويدخلها جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويدخلها جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وبسالمصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن امن بالله يهدي قلبه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 والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيع الله وأطيع الرسول فَإِن تَوََّيتُم فَإِن مَاعَلى رَسُولَِ الْدَلَا غُمُبِين وَأَطِي اللهَّه وَطِي الرّسُول فَإِن تَوََّيتُم فَإِن مَا عَلى رَسُولَِ الْدَل الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله وعلى الله فنتوكل المؤمنون الله لا اله الا هو الله وعلى الله فنتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا ان من ازواجكم واولادكم فاحذروهم وَإِن تَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا, من أزواجكم وأولادكم عدوا لَّكُمْ فَيُضِلُّوكُمْ فَهَذَا يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا وَإِن تَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ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 ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم, يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم عالم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهم لعدتهن وَأَحْصِنُوا عِذْرَاتِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظلم نفسه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 ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ لِنِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا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 عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَالنَّائِلُ لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ الله أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن اِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اَجُورَهُنَّ وَاَتْمِرُوا وَاَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُضِعْ لَهُ اخْرَا اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُضْعُ لَهُ أُخْرَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوارهن وائتمروا وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفقوا سعة من سعته وَمَن قَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّا آتَاهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ أَتَٰهَا ۖ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٍ يُسۡرًا ۚ مَّن يُؤۡتَ سَعَةً مِّنۡ وَمنَن قُدِرُ عَلَُهِ رِزْبُوه فَلْي فِ قمِما آتَهُ اللهَّ لاَا يُكَلّفُ اللهَّ نَفْسًا إِللاا م آتَهَا سَجَعلُ اللهَّ بَعدسْر يُسْرَ بِ فِ قَدُوا سَعَةٍ مِنْ سعته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 وعذبناها عذابا نكرا وكاين من قرية اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الذين آمنوا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 يُخْرِرجَ الذينَ آمَنُ وَعمِلُ الصَّالِحاتِ م الظُلماتاتِ إِلَُّ وَمَ يُؤمِن بِللهِ وَيَعمَ الْ الصَالِحَ يُدَخِلْه جََّات يدَخِله جََّاتٍ تَجرِ مِنْ تَحتِْهَا الأأَنْهَار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَ أأَحسَنَ اللهَّهُ لَ رِزض رسُ لَ يَطْل عَلَكُم آيات اللههِ مُبَناتٍ لخرِرجَ الذيينَ آمنوا لخرِرجَ الذيينَ آمنُوا وَععملِل الصَّالحاتِينَ الظلماتِ إُّ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 وَدَخَلُهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا لِلتَعوا أنن اللهَّ معَلَ كُ لِ شيءَيئ قَدير وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَأَحاقَ بكُلِّ شَيء علْمَاَ اللهَّهُ الذي خَلَق سَب سَمواتِ وَمِنَ الأضِ ِثلَهُ يتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُ للتَعموا لتَعلمُ أنن اللهَّه عَلَ كُّ شيءَيئ قَدير وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَأَحاقَ بِكُلِّ شَيءٍ علمَا اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَبَ سَمَاواتِ وَمِنَ الأررض مِثلَهُ يتَنَزَّلُ الأأَمْرُ بَنَهُ للتَمُ لتعلموا أنن اللهَّهَا عَلَ كُ لِشَيئ قَدير وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَأَحاقطَ بِكُل مِ شَيء علمَا بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَان الرَّحيين بِسمِ اللهَّهِ الرَّحمَان الرَّحيين بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَ الرَّحيم يا ايها النبي لمتحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم يا ايها النبي لمتحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْهُ بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة, والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَر عَلَيْهِ فَإِ اللهَّههُ مَوولهُ وَجرل وَصَالِح المُؤننِينَ وَْمَلائكَ وَالْمَلائِكَةُ, والملائكة بعدْدَ ذَِكَ ظَهير إِ تَتُبَ إلَ اللهَّهِ فَقدَدَ صَغَتْ قُلُ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 وَسلِْماتٍ مؤمنِنَاتٍ قَانتَات تَ إذاتٍ عَابدات عَبذَاتٍ سَائِحاتٍ ثَبَاتٍ وَأَبَكَارَ أَسَ رَبُّهُ إِن قَللَقَكُأَ أن يُبَدِلَهُ أزْواجًا خَييرًَا مِن كَُّ مُسلْمَات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 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ عَابِدَاتٍ صَائِحَاتٍ سَائِدَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا انفساكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ما كنتم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 يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لنا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يا ايها النبي جهنم وبئس المصير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 إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون, فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت